أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كنتم متديناتكم متقتستم اجلا باده ان متقتستم العدل من دانه وانتم قادمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنك قَطْعًا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْرِبُوا قُرْبَانًا مُّنْزَلًا بِقُسْتِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيلَاهُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِنَّ كانت لكم الدار الآفرة عند الله صالحة من دي الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرق الناس على حياتهم، ولا تجدنهم أحرق الناس على حياتهم، ومن الذين أشرحوه يود أحدهم لو يعنى رؤى فسنته، وما هو بمزححه من العذاب، وما هو بمزححه من العذاب؟ أي صدقون بما يعملون. قل من كان عنده والجبريل فإنّه نزله على قلبك فإنّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله المصدق لما ذنب يديه وهو جو وبشرى للمؤمن. كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آلاتنا بينات لقد أنزلنا إليك آيات بينك وما يصر بها إلا الفاسقون أو كل ما أعد أعدنا به فلنقم بل أكثرهم لا يؤمنون.